ما نصيحتكم لجماعة الإخوان المسلمين في مصر حيث قاموا بتأييد رجل النصراني في الانتخابات الأخيرة وما حكم ذلك نسأل الله أن يهدي الظالم المسلمين في كل مكان وأن يجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى إذا كان هدف المسلم وفي تنظيم جماعة معه نصرة السلة وإقامة الحق ولم يكن هدفهم أن يفوزوا بانتخابات فإنهم يوفقون وعما أن يعيد كافر مع وجود من يزاحمهم أو اسلمين فلا شك أن هذا من الظلال وأنه يتجر بالمحرمات لا.